قال نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجسايدا للجتهاد الذي يغفر به عن المخطئ إذا ليس كل جتهاد يصحبه الزلل يكون معفوا عنه لا ربما قصر في طلب الحق ربما كنت لست من أهلك الاجتهاد أصلا جاهل تقول جاهل وأنا حفظت كذا وقرأت كذا جاهل وتقول جاهلا وأنا أعرف الشيخ الفلان وأحضر دروسه وأعرف العالم الفلان ولا درتم عاما جاهل لأن مسائل نقدر أهل البدع سيما الذين هم يظهرون السنة مسائل دقيقة خفية كان قد صارع بعض الناس أشياء في السنة في أحكامه ثم آلوا إليه ورجعوا ووضفوا عند كلامه نيام من اهل الحضاره والعلم الراسخ والمعرفه بمثل هؤلاء وكيل فالمساله ليس أن تصعد إلى هذه المرااتب بدعوى انك طلبت عميما سنوات عديده لا المعول المعول على ان يعطى القوس الى باريه يا باري يا قوثر يا لست لا تفسدنا واعط القوسه Bària